لا سنلقي عليك قول ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطء وأقوى مطيلة إن لك في النهار سبح طويل وذكر اسم رض. فِيكَ وَثَبَتَتْ إِلَيْهِ تَبْتِلا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَهْجُوهُمْ أَجْرًا جَمِيلًا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 وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فعَصَى فِرْعَوْنُ الرُّسُلَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا